موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مختيعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلَهَ أَجَلٍ قَريبٍ نُجِبَ دَعوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَانْقُسَهُمْ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 فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجر قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب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 يَوْمَ تُبَدَّلُ الأرض غير الأرض والسموات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من طقرا، سرابيلهم من طقرا. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يوم تبدل الأرض غير الارض والسماوات يوم تبدل الارض غير الارض ال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 إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليُذروه هذا بلاغ للناس وليُذروه وليعلموا أن ما هو إله واحد وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أور الألباب قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.